والله على كل شيء قدير ما آفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما